ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعد والله سميع عليم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 الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالنوثا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 ويصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا كلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غنان قال رب أنا وقد بلغ الكبر وقد بلغ الكبر عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء